يتحدث اليوم عن موضوع لا نعرفه ونستفسر عنه تحت الشجرة فلنعرف جميعا ماذا يعني بهذا الموضوع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعيه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونصلي ونسلم على خير خلقه محمد وآله وأصباح أصحابه وأتباعه صلاتنا تسليما دائمتين ومدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا اللهم يوم علم داود علمنا وينفحم سليمان فهمنا بالذي بدء لا يسعني حقيقها أن أشكر القائمين على هذه الجائزة المباركة التي امتدت خلال ستة عشر عاماً ونفع الله بها في أصقاع الأرض وتو يقول للشيخ إبراهيم بن ليحة أن من فضل الله علينا هذا الإعلام المبارك الذي يسجل هذه المحاضرات ثم يراها ناس ليس في بلاد الخليج العربي أو دومس تعاون أو العالم الإسلامي بل كنت في بريطانيا قبل رمضان قبل الح قبل قبل العطلة الصيفية هذه اللي راحت فقال لي إخوه من السويد التقيت لهم في التقيت فيهم في مركز لندن في بريطانيا أنهم رأوا محاضرات العام كلها في السويد فقلت هذه نعم من الله وفضل لهذه الجائزة والقائمين عليها نسأل الله يثيبهم بحسن جزاء قلوا أمين ثم في الحقيقة لا يسعني أن يشكر كما قال الغرفة التجارية القائمة على هذا المكان زمل خير لي فعلًا يرتاح الإنسان الذي تكييف طيب زهم الله خير أسعد ما وزعه للحضور مشروبات ومأكلات إن شاء الله مرة ثانية إن شاء الله الله خير ثالثا حقيقة كما قال أخوي المقدم أن العنوان تحت الشجرة والعادة طائما نحط عنوان ووضع عليه جائزة لعل أحد يعرف فيكسب الجائزة ما المقصود بتحت الشجرة والجائزة طبعا جوال الشيخ أحمد زاه بس نطلع الشريحة ناطية ونأخذ جواله هو كريم ما يقصر شاء الله حاضرين حاضرين يقول زه. بس بسمها بجوالك القديم وبو كشاب <تصفيق> بلك الجوال جديد فهل يعرف أحد ما المقصود تحت الشجرة يكسب الجائزة عاد الجائزة جمع الخير قال ما يقصرون إما عاد جوال الشيخ ولا عاد عندكم جوائز اسم جائزة نعم موجود أنت أكيد تكون موجود, موجود. موجود. عشان, عشان تسلم جوالك أكيد من يعرف فضل شيء. أوقف عشان الكاميرا يشوفونك هالبكرة في التلفزيون استاندアップ <تصفيق> <تصفيق> حط الكاميرا عليه زاهي طبعاً حنا يا إخوان أي استدلال لازم يكون أنا أي محاضرة أقدمها لازم لها دليل من القرآن أو من السنة يعني الذي يقول شيء لابد يأتي بقر بدليل من القرآن لأن حنا في جائزه إيش <تصفيق> جائز القرآن الكريم فلا بد أن يأتي بدليل ما يقول كلام من دون دليل تفضل عمي لا اقرأ لا يا زين صح بزاك الله خير والصح على القراءة لقد رضي الله المؤمنين الجواب صح بس القراءة ركيك نعطيك الشريحة ونأخذ الجوال زاك الله خير طيب السؤال الثاني ما السبب أنها سميت بيعة الرضوان, الرضوان ما السبب أن هذه البيعة سميت تكفى عشان الفتحة تعال منا الله يزاك خير ايوه والله حاول تصوروا منه الله يجزاكم. لأن إيش يا خبراء يطلعوني فقراء في المربع في جريدة. أخليه منه الله يجزاكم. لماذا سميت بيعة الرضوان؟ لا قلت لك الله يجزاكم من جد يتكلم تعال منها انفتح. ايه ولا ك ولا صور أنا أقول كذا. يجزاكن الله خير. ما السبب؟ جائزة ثاني في؟ جوائز شو؟ في جوائز. في جوائز. ما السبب سمي أبش مهندس؟ لأن الله مشدلين الدليل ووقف تكفى ووقف ترى من جد شمونا كالكم مصر ووقف صحيح لأن هذه الحمد لله يعني تعرض كل قنوات ما شاء الله صح ما شاء الله صح تذكر غير اسرس شوف تعطون الجانس تقول المصر دول عدلهم حق علينا ساكم الله خير فالله سبحانه وتعالى نص بهذا النص في آية ثمنتعش لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة كم عددهم؟ جاجة ثلاثة مني أنا من جيبي الخاص مئة درهم تسلفني يا أنت المامعي المامعي قروش إماراتية ما شاء الله كم؟ وقف زكرة الخير عشان يجبونك التلفزيون وقف وقف كم من أنزق خير؟ لا غلط أقعد من يعرف عددهم مئة درهم من جيب الخاص ومية من أخوي أحمد حاضري؟ إيه تطلع يلا ها أخوي يقول ثلاث سبعين هي أكثر شوي لا أنت خد جائزه ما شاء الله عليك راعي مصر عدنت المصاري ما شاء الله ما شاء الله عليكم ما شاء الله نبي غير أخونا المصري أيوة أوقف صح صف قولي يا اخوان ما شاء الله ازاق خير صحيح طلع مئة من جاهدين خلاك لكم مئتين تكفى مئة مني ومئة منه سمعت يا عمي لا تروح وقف لنا عند الباب هنا الله ازاق خير كان عددهم الف وفي رواية الف وخمس وفي رواية ألف وثلاث لكن الغالب عند أهل العلم أنهم كانوا كما قال سعيد ابن مسيب رضي عنه كانوا ألف واربعمائة رجل بايعوا تحت هذه الشجرة فرضي الله عنهم بسبب أنهم رضوا مع رسول سلم بما رضاه صلى الله عليه وسلم وهو أن عثمان عندما تأخر في مكة وشاع خبر بين المسلمين أن عثمان قد قتل وقتلته قريش فقال صلى الله عليه وسلم بايعوني على الموت فبايعوا رضي الله عنهم فالسبب كما قال ابن القيم أن الله رضي عنهم أنهم رضوا بما رضاه رؤى سلم ثم جعل المثوبة لهم المثوبة الأولى أن الله قال فأنزل السكينة عليهم والمثوبة الثانية وشي وأثابهم فتحا قريبا ما هو الفتح القريب وجائزة خمسمائة درهم لا خمسمائة ريال يمني لمن يعرف ما هو الفتح القريب وأثابهم أي مهندس فتح مكة زين اقعد اشوفك الكاميرا غلط غلط من يعرف لأنه ما فتح مكة هو لا ما دخل لم يقاتل صلى الله عليه وسلم أي عمي لا انت ما أنت خذ جائزة الله جاك خير انت خذ جائزة خلاص راحت الجائزة فتح خيبر الله اكرمهم ليش يا اخوان يقول العلماء أن الصحابة الصحابة الذين هم ترى يخوان أعلى مرتبة بعد الأنبياء يعني لم تطلع الشمس ولم تغرب على الأنبياء أفضل من الصحابة بعد مباشرة فلهم القدر العظيم عند الله سبحانه ولهم التزكية من الله حيث قال عنهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه قال ابن عباس في صحيح البخاري نزلت فينا معشر الصحابة هذا صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال عندما نزلت رجال صدقوا معاهد الله عليه قال العلماء فأخذوا مرتبة الرضوان بصدقهم ونحن نعرف الآن يعني لو بدنا نصير صادقين مع الواقع ننزل واقع الصحابة على الواقع المجتمعات الإسلامية والعالم الإسلامي هل الصدق أكثر ولا الكذب أكثر؟ حين أول مرتبة أخذوها الصحابة مرتبة أيش؟ الصدق رجال صدقوا معاهد الله عليه الآن مسألة الكذب عند الناس سهلة أو صعبة؟ يا أخوان سهل يطق الباب وين ابوك قال موجود ابو في غرفة النوم قاعد ما يحصل ذا يدق على الموظف على مديره وينك فلان قال والله مريضة, مريضة أمي والله أنا مع المستشفى هو كذاب حتى دخل واحد عندنا في السعودية أمريكي وفرنسي كذابين كبار جول السعودية مطار الرياض واستقبلهم كذاب سعودي هشاله من المطار فالأمريكي يكلم الفرنسي يتكلم على التطور والتقنية العمرانية في أمريكا يقول حنا استطعنا أن نبني الأبراج اللي سقطت ثلاث أشهر هو كذاب قعدوا خمسة سنين يبنونها فالفرنسي أكذب منه قال حنا برجيفر اللي يشوفه الان الناس تصور تحته بنيناه بشهر واحد فالسعودي كان يسمحهم فمرة من عند عمارت المملكة تعرف من عمارت برج الوليد فشاف الفرنسي الأمريكي البرج قال وش هذا فالكذاب السعودي قال والله ما أدري الصبح أنا مريت وأرض بيضاء <تصفيق> فالصحابة رضوان الله عليهم والله حشركوا بزمراتهم قول امين نالوا اول مرتبة يقولوا العلماء بالاجماع أنهم صدقوا وصدقوا صدقوا وصدقوا صدقوا محمد صلى الله عليه وسلم بكل شيء كل شيء جاء به الله عليه وسلم صدقوه فلذلك قال الله تعالى والذي جاء بالصدق وهو محمد صلى الله عليه وسلم وصدق به من اللي صدق به أو بكر الصديق فكانوا من اعلى المنازل واعلى الدرجات وكان سبهم معصية عظيمة لله روى البخاري في صحيحي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ إيش مد أحدهم أو نصيفا فكان لهم هذه المرتبة وصار لهم هذا العلو فكسبوا بالصفات رفع الدرجات لأن مصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود من حديث ابن هريرة إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر ليش؟ إيش إخوان؟ إلى قلبي أو إلى قلوبكم؟ قال العلماء لأن القلب هو محط الصفات التي تحرك البدن، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. السكينة لما نزل على الصحابة نزلت بين مكان من إسامهم هو الذي أنزل السكينة في قلوب إيش المؤمنين؟ فالقلب هو محط نظر الله وهو محل الصفات، فلذلك عندما تقرأ في صحيح البخاري من حديث النعمان بن البشير عنه عندما قال صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن وقع في الشبهات وقع فمن, فمن ترك الشبهات فقد إيش فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام حتى قال ألا بعد ما الحديث طويل ثم قال ألا يعني انتبهوا الرسول عليه السلام يقول انتبهوا أداة استفتاحة سمون العلماء ألا وإن في الجسدي مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب؟ فالقلب هو محط نظر الله وهو مكان الصفات وهو تجمع ما يسمى الانطلاقه للأعضاء. قال أبو هريرة في البخاري الملك القلب والأعضاء الجوارح. فمتى ما صلح القلب صلحت الأعضاء؟ هؤلاء الصحابة عندما صلحت قلوبهم بالإيمان وضعت الرحمن امتلأت خشية امتلأت صدق امتلأت حب امتلأت صفات عالية صار صار حالهم غير حال الناس كلهم نقعد بمجلس في السعودية ولا في الإمارات ولا دولة ونتكلم عن بعض صفات الصحابة بعض الناس ما يصدق يقول يا أخي معقول يا شيخ يعني مثلاً تقول والله إخوان واحد من الصحابة كان واقب سريا يحل السري وكبر يقرأ القرآن وقد وضع رضي صلى الله عليه وسلم البراء مع واحد ثاني يقول فكبر فعندما كبر افتتح حصورة الكهف وهو يقرأ ماذا حصل يقول فأصابه سهم وهو يصلي ضربه سهم ويصلي القصة, ماذا القصة صحيحة وما سوى ذا يوم ضربه السهم ماذا صنع خلعه وجعل يصلي ثم ضرب بسهم آخر فخلعه الصحابي الصحابة يقول يقول أنا ما ودي أقضع الصلاة بس تذكرت أن القوم قد يؤتون من قبلي يعني قد موتنا فالقوم يؤتون من قبلي فأيقظ صاحبه لكن الشاهد أيهما أشد لذة وأكثر تأثير ضربة السهم ولا الصلاة هذا الصحابي أيهما أكثر شد لذة يعني وجد اللذة في ضربة السهم ولا في الصلاة هاي إخوان في الصلاة متلذى بالصلاة يقول ما ودي أن على الصلاة لأن الضربة اللي أتتني والضربة الثانية كنت بتحملها لكن عندما تذكرت أن القوم سيؤتون من قبلي ومن قبلي ورع سلم هو اللي ليضعني أيقظت صاحبي تعال شي بعض هالناس الناس الآن كيف ي شفت واحد بعيني والله إخوان. معاك مفتاح سيارة. شفت واحد بعيني في الصلاة. اليوم كبر الصلاة حكت إذنه. فطلع مفتاح حق السيارة. وصار يقول كده. قلت الله يستر قلت الله يسر ما يدق سلف ويمشي. <تصفيق> زكريا عليه السلام وهذا في البداية والنهاية إخوان. نروح المجلد حق البداية والنهاية المجلد الأول تلقونه. زكريا سألوه نبي وأكرمه الله بكرامة عظيمة في كبره. وش كرامة اللي أعطاه الله في كبره؟ وهب له يحيا إلا أنه قال ربي كافا عين صاد يكرم هذا ربه ندان قال ربي إني وهنا العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكو بدعاك ربي شقية ثم دع الولد قال ربي هب لي من لديك اليوم جاءه ولد رجل عمره تسع وتسعين حرمه تسبع هذا جاء ولد كيف لذت هذا الولد في القلب عظيم أو لماذا عظيمة الشاب تزوج سنتين ثلاثة أربعة ما جاءه ذرية وش قلوه لأصحابه وه رفع صوتك لا تخاف <تصفيق> لها الموجودين <تصفيق> يقول لا تزوج صح الله يا رجال الحرمة ما فيها ولد تزوج وما يقال لك خمسة الرابعة خمس سنين هذا تسع وتسعين سنة وزوجت سبع وسبعين وجاء ولد شف اللذة كيف والتعلق فيه ومح هذا قالوا يا زكريا أمر عليك يوم صبر قال نعم يوم كنت أن وقد وقفت بصلاتي ويحيا ولدي بجواري ولد شاب عز شبابه وكان أعطاه الله من الجمال ما أعطاه به عليم كما قال الكثير ما الله به عليم وكانت قطلبته زوجة الملك فأبى فقالت زوجة الملك للملك وقد سألها يوم العيد ما تطلبين هدية في هذا اليوم يوم العيد واش تبغين هدية قالت أريد راس يحيى, أبيك يحيى يقول زكريا رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم فكنت أصلي وكان يحيى زكريا بجواري جاء الحرس وقطعوا راس ابني والله ما قطعت صلاتي يقول ما قطعت صلاتي شيخنا ايمان مسجد يمكنك تشوف جماعات المسجد صح صليت بمسجد يا اخوان والله العظيم قسم بالله اني ما استطعت الحق الركوع يعني الركوع كم المسافة هنا انا قائم عشان اركع كم المسافة من الركوع من القيام للركوع يعني ما تاخد ثانية صح عشان اواقف لانا بركع ثانية انا ما قدرت الحق بالركوع ركعت قام قمت سجد سجد قمت الحق وراه هو طبلون بلوروما 2012 وأنا طبلون هاي لوكس وانيت الحق, الحق يا أحمد مستحيل الحق والله في السجدة الثانية قطعت الصلاة ما قدرت تعبت سباق هجن هي يا أخوي سباق خير الله يزاق خير لماذا لأن الصحابة عندما وجدوا اللذة والمناجاة واخذوا الصفاء صاروا يتلذذون حتى الصيام اللي نصوم الان ذا كانوا يتلذذون بالصيام حتى قالوا المصطفى صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انواصل شيخ <سيش> الشيخ في الشيخ عبد الرحيم, <شيخ> عبد الرحيم>, <سيخ> عبد الرحيم> مصور وخر الله يجزاه خير وخرة شيخ ما قالوا كذا الصحابة قالوا انواصل يعني ايش يبغى أنواصل يعني بيواصلون يوم اليوم وشو الاثنين يبيواصلون مع الثلوث مع الربوع شوف من لذة الصيام، فقال صلى الله عليه وسلم لستم كمثلي إنما أبيت وقد اطعمني الله وسقاني لكن وجد اللذة لدرت أنهم ما يبصمون حتى واحد من الصحابة قال أنا أبصوم الأفطر أبصوم الأفطر صح يا شيخ والثاني إيش قال قال لما أنا الأقرب النساء خلاص بصير عزب طول عمري والثالث إيش قال قال لا أكل اللحم فرسوله الله عليه وسلم علم بذلك فالشاهد أنهم وجدوا اللذة حتى الواحد خلاص وصل قمة الآن يسألني واحد التلفون في الجوال والله ما أدري عاد حد الدول قبل كم أول ما دخل رمضان قال يا شيخ سليمان عندي واحد بك تقنعه أن يصوم يقول أنا ماني مقتنع بالصيام <تصفيق> والله يقول, يقول اقنعه أنه ما مقتنع بالصيام فقال سلام عليكم السلام وبركاته أياك الله يا أخي ورق ما تصوم قال أنا ما مقتنع قلت خلاص لا تصوم والله قال هو كنت قلت تصوم قال بس يا شيخ تسميني يقولك لك أنت سام أنا لأن ترى بعض الناس يا إخواني حسبك تقول له حرام عليك وما يجوز لأن مرة واحد زام علي زي كذا قال يا شيخ يا شيخ ليش ما ترد علي قلت سردت عليك سام قال أنا واحد يطعني رقمك وأنا مليت من الحياة وبنتحر أبغى أسرع طريق للانتحار قلت والله أسرع طريق انتحار سم الفيران العصار ذا العصار ذا أنا حط الفيران عند البيت ولحسه يموت قال من جدك يا شيخ قلت والله من جدي مصه والله تموت طوالي قال يا شيخ من جدك قلت والله من جدي هوش متوقع ماذا توقع يا شهر أحمد؟ أنا تقول له لا إنه قل له لا وحرام والمنتحر في النار واتق الله وما يجوز متوقع كذا لكن أنا قلت له لا لا أبد بس مصبر تصبر الفيران وتموت دايركت ما في انتظار بس أسألك سؤال قبل أن مص قبل قبل أن تمص قبل أن تمص سم الفيران أسألك سؤال قال يسأل يا شيخ قلت أي يوم أذكى أنت ولا الفاره؟ قال لا تغلط يا شيخ لا تغلط قال لا تغلط قلت ليش أغلط قال اشتعوى أنا أكيد أذكي من الفارة قلت أنت لك من الفارة؟ قال نعم قلت الفارة إذا شافت السم تلحس ولا لا تجرد قال لا والله تجرد عنه قلت أكيد؟ قال أكيد قلت أيهما ذكا أنت من الفارة؟ قال أولا الفارة ذكا قلت نياو فالصحابة رضوان عليهم صاروا يتلذذون حتى بالصيام اللي بعض الناس الآن تضايقون منه ترى إخوان الصيام ميسالي يعني لأنتم لأنتم عبدت اليوم ولا وأولاسهم حرر الدبي تشوفون الحر شلون؟ كم الحرارة؟ 46 عندكم؟ يمكن سبعة وأربعين صح ولا؟ ورطوبة متحمل الحر هي سهلة ذي عبادة عبادة وحيدة اختص الله بها قال صلى الله عليه وسلم بالحديث قصي قال الله تعالى كل عام بنادم له إلا إيش الصوم فإنه لما حد يقدر ما يستطيع أحد يراقب خصوصا الصيام خصوصا عيالنا حين يوم إحنا صغار عمرنا على خمس سنين أذكر صبرت مع أخوي محمد الله يرحمه قول أمين عام تقريبا الكلام واحد تسعين أو ميلادي زمان أول تعرفون حار ومن مكة واخذني معه وأختي تب في الرياض كان مستشفى سميرو لحيل المملكة وركبت وراء واخوي شديد شوي يدربني على الصيام حر خلك رجال أنا رجال لا تفطر طلع من مكة درت حرارة موت وونيت تعرفون ونيت الداس أنا الأول اللي ما في يوم ولا شيء وتفتح على جزازة سموم سموه معور وحنا السمران نمصل الحرارة معروف يعني ماهم مو بعكس الأبيض يعكس الحرارة أنا عاد انسدحت وراء قلت لي يا أخوي محمد أبن سدح وراء أنا ليش منسدح وراء عشان بيت ترمس حق الموية حنا في الطريق ماخذين معنا الترمس عشان نفطر الموية ومسدحون ما قعدوا والله إخوان بالبسوط <تصفيق> وأفتح البسوط وأشرب وس هايو سليمان إشبارك والله عطشان وانا كذاب كذاب دجال لأن هي العبادة الوحيدة اللي ما حد يقدر راقبك لا أبوك ولا أمك ولا دولتك ولا حكومتك ولا حد الرقيب الواحد الصيام من هو الله, الله. لذلك هؤلاء عندما جلسوا تحت الشجرة ثم قاموا مرضى عنهم وأخذوا الصفات أقرأ في القرآن تبع أثارهم تجد كل صفة أرقاء من الصلاة الصلاة هذه حقاة الشجرة والآية الثانية حقاة جبل أحد نزلت في أحد لجنوا صدقوا مع عدو الله عليه الآية الثالثة محمد الله ما عليه وأسأل الله أحشرون إياكم بزمرة قول أمين محمد رسول الله والذين معه والصفاتهم أشداء على الكفار رحماء بينهم رحمة بينهم متناهية عجيبة حتى لو واحد واحدهم بشر يخطون لما يخطون حتى لو أخطى واحدة لا واحد ضوال ينتبه ويأتي يسترحم صاحبه ويتأسف إليه فصاروا رحماء بينهم للدرجة واحد في معركة وموت ما فيها إلا موت وكلهم عطشانين فيأتي رجل ويريد أن يسقي الأول يوم أعطاه والماء وهذه كل ما في المطالعة يمكن ندر السلسة في داي وما قال الصحابي داي وما أعطاه الماء هو عطشان في معركة وش قال قال إسق الذي بجواري فلعله أعطش من أعطى الثاني قال اللي بجواري أعطى الثالث راح الآخر واحد فالعاشر فوجده قد مات رجع للتاسع مات الثامن مات كل العشرة ماتوا والماء ما شرب كل واحد يقدم صاحب على الثاني الآن تخاف تخاف بعض المساجد بعض المساجد تقرب يجي عند أخوك المسلم تخاف ليش ما قد حصل لك هذا يا أخوي عارف أنا قربت تجي عند واحد في الرياض توي لامس رجل أمسك والله إذا سقّع عن رجلي تعت أربع أيام ورجلي تألمني بس تطش بسيط سموه تطش بالإنجليزي تطش صح لا مو تطش حق المويه تطش بالكينجليزي زين بس لم الحين حين أنا خايف أي واحد حتى نصير قرب يا أخوي عارف قرب والله ما أقدر الواحد أقول له كذا ما أقدر ليش لأني مرة قلت في الحرم الواحد كذا قل لي كذا صقّعني صقّعني بجانب هنا بغي يكسره صرت خايف تو أنا مصلي ما صليت إنه ياك ما تلاحظ ما تشوفني ما أخذ على الجنب خايف ليش إخوان وين روح ماء بينهم أين رحماء محمد رسول الله ولدنا معه أشدعوا الكفار رحماء بينهم وين الرحمة كيف لا ترحم بيننا نحتاج أن نأخذ صبه لا الرجال الذين كما يقولون العلماء مرة بعث الله رحمه كان كاليش حياة الصالحين طبعا في مجلد ريا الصالحين تعرفونه وفي ثلاث مجلدات اسمها حياته إيش الصحابة وإيش قال الشيخ قال هذا كلام المدرس منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة الصحابة منهم قال وهذه حياة التلاميذ أبو بكر وعثمان وعلي وطلح والزبير وجحف رجال رجال اسمهم يهز القلوب ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى كتب لهم الرضوان ورضي عنهم وصار أساميهم سمة في المجتمعات حتى أن الواحد منهم ساقاه ساقاه تزن عند الله جبل أحد وهو وزنه كله ما يجي ربعين كيلو تبات بالحديث صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه فصعد ابن مسعود الصوت مو كويس فصعد ابن مسعود إلى الشجرة خلص شجرها طلع لها فجاء الهواء وطير إزارة يوم طار الهواء طلعت سيقانة ولا دقيقتان مرة فضحك الصحابة فقال تضحكاني على دقة ساقاء ابن أم والذي نفس بيده إن ساقاء تزن عند الله جبل أحده فنال رضوان ونال وارفع الدرجات بما أعطوا من الصفات فإذاك يا أخوان نحرص كما قاله العلم أن نقرأ سيرهم سير الصحابة سير التابعين تابع التابعين الذين الله سبحانه وتعالى عندما تمشي خلفهم تكسب أجرهم التشبه بالكرام أيش يا أخوان فلاح أن أتشبب هؤلاء فإذاك لا غرابة أن تقرأ قصة من قصة صحابة يعني تعرفون أنه في زمن إعلام وتعرفون ان القنوات تعرض عن الصحابة والتابعين ويلقص قصص لكن حقيقة ما عاشوا الصحابة غير ما قد يغير في الإعلام قد يغير بعض الشيء لكن حقيقة اللي عاشوها أن الله سبحانه وتعالى جعل لهم المكان العالية واحدا بعد الآخر وعلى رأسهم رضي الله عنه أو بكر الصديق حيث قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لوضع إيمان بكر بإيم بهم ايش ايمان او بكر حتى احد يوم اهتز عليه وسلم ضربه برجله قال اثبت احد فان فوقك نبي وصديق من يقصد او بكر وشهدين وهو عمر وعثمان فنحتاج في هذا العصر الذي كثر فيه الاعلام وانتشر فيه ما, ما يسمى بث الاعلامي الاصر الاعلام جيبي بجيبك يبث الاعلام نقره هؤلاء الله يرحمه ويسكنها الجنة ويجعل بلدو سلالة قول امين الشيخ عبد الرحمن رأفة ايش الباشا أحسن عندما ألفا سير من الصحابة وسير من التابعين تقرأها على عيالك قبل لا ينامون أبناء ثمان سنوات وسبع سنوات لأن في زمن مضى يمكن الشيخ إبراهيم من سناننا والشيخ سلطان الدكتور من سناننا في زماننا نحن يا معمرنا على ثمان سنين وعشرين كانوا يقرأون ويشقرون الشباب أنا ما أدري عنكم بالإمارات عنا شوفوا السعودية أكثرهم يقرون قبل لا ينام طرزان <تصفيق> إيه والله هذا النجرا ما أدري انا ما أدري عنكم منا ولا يقرأ سوبرمان وتخيل نفسه طاير على المملكة <تصفيق> يدور مشكلة بيحلها سوبرمان تخيل نفسه أن سوبرمان هذه مشكلة والله عندي نواح تذكره يوم حنا كنا صغار نرقد بعجات الفريج صير عزومة ونرقد ننام عند بعض يعني جيران دولة مع دولة ينامون فأهلنا ينامون الحال ولا فكشت وحنا نام فتلقى واحد من اللي معنا وهو نايم والله يحس بنفسه طرزان ههه وهو نايم خد الله جخير زعشت نجم قال حسب نفسه طرزان فسيرة الصحابة الرحمن عبد الرحمن رأفة تلباش رحم الله ديب مصر عندما قلبه هذا ما أجمل أن تقرأ حقيقة هؤلئ هذه السير لأولئك الرجال الذين إذا قرأت سيرة واحد منهم وقف شخص ناظر ما تدري معقول هذا بمسعود هذا بلال هذا الصحابي اللي يطلع من بيته من بيته يطلع ويعرف إنه مراجع وش يقول ما يقول الله مرد لإله يسالم غانم يقول يا ربي خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى يقول خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى حنا ما نقدر نقول شبابنا هالوقت ما نقدر ما نقول خذ من دمي أقول يا شاب إذا طلعت من بيتك لا تقول هالكلام قل يا رب عني على غض بصري وحصني فرجي يا رب عني على طاعتك يا رب قوني على ما تحب وترضى الآن صارت الصلاة هي الصلاة على بعض الشباب إلا من رحم الله ثقيلة يقول مسجد بعيد تدرون ما معنى مسجد بعيد يا إخوان إذا قلت لك يا أخوي عارف أليهون إخوان إذا قلت لك في لام متر. 300 متر هذا بعده هل هذا يعتبر بعد هل نعرف واحد بينه وبين مسجد 15 سنتي ورب الكعبة شوفه اقسم بالله ادرف على السماء بغير عام 15 سنتي شون 15 سنتي خوية احمد اجب جزاك الله خير نص المصطرة <تصفيق> <تصفيق> نص المصطرة كيد نص المصطرة 15 سنتي لكنه كيف يعني بينه وبين مسجد لا خلاص لا صغل يعني البلكة لا. والله البلكة واني انا زائرة يا فلان شلونك الله الجنة قال لهم طوع على داري يا طوع على الطاول جايين لم يتبوني يصلي انا ما اقدر اصلي والله هو عارف شوف سبحان الله يعني يعني كما يقول كاد المريب يقول ايش خذوني انا والله ما اقدر شوف صحن المسجد جنبي وبيني وبينه بس البلكة لكن ما اقدر اذا دخلت المسجد ماشي يا اخوي احس بحساسيه بجسمي كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا شاحز قال ما بقدر خذت خدت المسجد يا أخوي معطيني عين والله معطيني عين ولا من أولنا من عندنا المسجد هل يعده شرعة يا أخوي ردوا أنا سألته سأل قلت أنا اللي يعذب عنك إنك لاعب رياضي قال نعم قلت روح النادي كل يوم قال يروح كنت ما يجيك حساسية في النادي قال لا كنت شو يجيك حساسية في المسجد ولا يجيك في النادي قال والله مطوع أنا قلت لك معطيني عين قلت خلاص معطيني هذا أجر عليك قال تكره عليك مو كعين أجر عليك رجعت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم قال امتوا وعدك بدك نطوع لا خلاص ما بين العافيه وبعض الناس يرهبون مرة بالحج واحد قرأ على واحد واللي في الخيم كلهم تسدحوا اي لان هذا يسمونه في علم النفس يسمونه احمد علم النفس اللي عقل الباطني ها ها لا مو تنويم العقل الباطني يحكي إيه لأن المقرين دولا مو كلهم عشان التلفزيون يصور مو كل المقرين بعض المقرمين المقرين وألف نعم أما أكثر المقرين دجالين شاف واحد مقر الحرم العام ونطال مع السلم الكهربائي طالع طبعا السلم طا سلم لازل ونطالع لأن الليلة السبع وعشرين سكرون السلاسم السلالم السلالم, السلالم فقال العقيد قال يا شيخ سيمان تعال تعال مسكر لك ان شفه من وراء وروح المحل قلت والله انا محلي في الدورة وطلعني فعلا وصرت اطلع مع السلم السلم نازل وانا نقص طبعا انا طلعت فوق تعبان صح وصرت اقول فهمت مرة وجاني واحد وهذا طول لحيته اول ما سلموا علي الناس وشربوني مويه قال ممكن يا شيخ اقول لك كلام بذلك تفضل قال يا شيخ ترى انا نظرت فيك ودققت النظر ولاحظت فيك اثنين وخمسين جني <تصفيق> ورب الكعبة يا أخوان ويشهد ويشهد بذلك كان ما نسيت كان هم مع الظاهر حسين خان صاحب ومحمد عبد الشكور كله من دبي الشباب هناك رحوا في الحالة تعرفهم قلت يا الله جزاك خير وماذا قال نعم يا شيخ نعم أنا بسألك قلت نعم قال ما يجيك ألم بآخر ظهرك قلت له والله ألم يتعبني مرة قال لي الجن قاعدين بآخر ظهرك وبعدين انت بجيخ تراهم كلهم من 52 شيعا قلت يا أخوي وين قلت يا أخوي شايفيني عدنان عرعور أنا يا أخوي عدنان عرعور قاعد يناظرهم تخبرهم كان فيهم مناظرات في التلفزيون أنا سليمال جبلان يا أخوي قال لا والله شي اخترأ ما ظهرك ولا تقدر بعوقات تجي تقوم قلت يا أخوي أما هل وجع فأنا رايح للدكتور اللي عندكم في شارع زايد تعرفه جهاد ما شو اسمه الدكتور عندكم حق عصاب قال هذا يجب أنك دائم تسافر أنا يوميا يوميا نسافر ما يقل عن 4000 كيلو هم في طيار ولا في سيارة فقالي هذا وجع لأن العصاب تضغط عليك وطبيعي لك مجرد تدريب كل التمرين يروح الوجع قال له يا شيخ اتركها ولا الطب مو صحيح تر... اصبر خلاص بعد تروح يسال الله اقام صلاه الصلاة وصلينا يوم خلص صلاته يجي ومع اثنين كل واحد لحيه تطول من الثاني قالوا ناظروا في الشيخ ناظروا بشوي ايش عنه قال ترى صدق يا شيخ فيك اثنين فيك جني جنيه الاثنين اللي معه قلتوا انتم قال أنا فلان من مسجد فلاني في جده وانا فلان مسجد فلاني مكه اخوينا جمال جبلان ترى ما تلعبون علي انا تعزوني لعبه قدامكم لكن حرام عليكم تككون على الناس تضحكون على الناس الحين بعض حريمنا وبعض شبابنا راح يقرا عند الشيخ بس ينفذ عليه نفستين ويعرق وش يقول يجي عرق شوي وش يقول يقول فيك عين وصل كيب خربان يا اخوي يمكن خربانوا الحر معقوله شوفوا هذ العيون الله شو العيون طلعت والله ويصدقون بحانه والله يا اخوان أكثر الحريم الحين تتزوج بعد شهرين الشرين ما تبي زوجة ليش ما تبي زوجة ليش رد إخوان سكاني بعين يلا جيب الشيخ فلان جيب سامي جبنا تعال الحمد لله رب العالمين رح خلا جني صد غلط والله غلط إخوان أنا ما أقول كلهم أنا لا أقول كلهم فيهم ناس يخافون الله صاحي صاحب لكن الغالبية اللي من رحم الله لو ما فيك جني طلعوا بك ستين جني انتبهياني وياك خلك ذكي كما كان سلف هذا المساء لكم في علم الطب في علم الطب وش أقوى ما يضعف المرض فيك في علم الطب ما معنى واحد دكتور ولا دكتورة في دكتورة دكتورة أسأل الدكاترة أصحابي كلهم دكتور دكتور جبر سليمان رماني كل أصحابي دكاترة كلهم دكاترة حتى زوجة أخوي ما شاء الله استشارية في الطب زوجة أخوي يوسف أقوى ما يضعف المرض وش يقول علماء الطب أنا رحت جامعة إكسفورد وجامعة إكسفورد في بريطانيا هي معقل الطب تاريخها ستمائة سنة قرون وجلس وجلسوا على طب هناك قالوا اقوى ما يزيد المرض وهو ايش الاحساس الداخلي بالمرض الاحساس الداخلي بالمرض وسألوا ناس اخر ما شوفوا عندك ما اجي لما اجي اجي عندكم اينا وشوفني تعبان يقول انه مريض شوفت بتروح بكرة متى حتى هي ولا متى حتى ولا متى حتى شوفت بتروح الحتى وبعدين تروح وطلع من حتى وتروح رأس القيم وده قلت ان شاء الله ربي يقويني واطلع والله اخوان انا مريض اقسم بالله وادعي يلا وروح محاضر حياتيني يروح عني لكن لو بستسلم المرض ايش رأيكم؟ المس لي المس لي يا اخي حط يدك هنا عارف تحس مريضي والله صحيح والله انا ها شوف بناتي بناتي الله يصلحهم قولهم وقعدت ابغى بنتي بنتي تلعب علي تقول يبه تعبان اقول لك تعبان شو فيك يا بنتي قلت والله ما ادري صديقة صديقتي لمست راسي وقالت اني في حرارة قلت وش فيك قلت الحقش بنتي انت باردة مرة لازم اوديك المستشفى من انت حر يعني غيرك صحيح هذه مشكلتنا مرة في الطيارة كنت في الطيارة وركب أرأي واحد الله ما عرفه النجوة تسلم عليه ولا اطلع الشيخ فلان وانا اطلع في التلفزيون السعودي وانا وانا المهم يعصى حمودي بجنبي دقت علي واحدة من قطر اول ما طبيت المطار قالت يا شخ سليمان نسمع انك جاي قطر وكذا ودنا عندنا مريض تقرأ عليه وكذا قلت في شيء قالت لا والله سنو مستوه منه كذا قلت والله تدريين انا تعرفت على واحد بجنبي في الطيارة خلناك ه فلان كذا قلت وش رايك هذا قال لا مستعد يا شيخ مستعد قلت خلاص اعطيها عنوان اعطي زال خير قالت بس ارجوك يا شيخ خذ رقم ما ترد أرجوك ضروري قلت سمي أراد الله لي اخذ رقم وابعده اخذ نزلت انا والحمودي لقيت بحضرتي في قطر ورجعت يوم صار يوم السبت ودق الجوال وفعلا خزنت كتبت قطر ورد قلت يا شيخه أنت عطيتني شيخ معك في الطيارة ويعسى يقرا على اللي عندي قلت له والله من جواته ويقول انه مشهور ويطلع في التلفزيون السعودي قالت الشيخ خل قراءة الأولى قرأ. قراء أقراء الثانية قال ترى بكرة بكمل القراءة الثالثة وبرجع للسعودية لازم يجهزون واحد وعشرين ألف قلت حجيش به قالت له قالت أنا قرأت عند ق يقول قرأت عندكم ثلاث أيام كل يوم سبع آلاف قلت كم كانت قراءة أقول للأخ كم كانت قراءة قلت يمكن إنه دخل عندهم الفجر بده يقرأ ويوم أذن المغرب خلص يعني يوم كامل صح شيخنا يعني معقول يوم 12 ساعة تسو سبع قالت والله شيخ دخل حوالي ربع ساعة أو تس ساعة ونفث وقرأ شوي وطلع قالت واخا هذي أكبر تجارة ويش رأيك شيخ إبراهيم إذا كان كل ربع ساعة وحسبها أنت بسبع ألاف الساعة كم فيها 24 ألف صح يعني أكبر موظف في الدول عندك في دبي ما يأخذ أيه وزهم عليه زمت عليه زمت عليه وراء الله قلت عطينا الرقم وزهم عليه قلت يا فلان قال نعم قلت أنا تعرفت عليك بالطيارة من الحمودي وعطيتك وحده ورحت القطار. والقصة كذا وكذا صحيح قال لي صح يا شيخ قلت ترى أنا لازم أسمع من الطرف الثاني لأنك القاضي لابد أن يقضي يسمع من الطرفين صحيح اضربت عليها سبع آلاف الجلسة ثلاث جلسات واحد وعشرين يوم ثلاثة أيام قالت نعم قلت إيشلون يا شيخ قال يا شيخ أنت ما تلقي محاضرات قلت والله أطلع محاضرات قال كم تأخذ المحاضرة <تصفيق> هذا أحمد قدامي كم أخذ المحاضرة يا شيخ أنا دائم تجيب لك كم سنة أخذ على المحاضرات شوف المصيبة قلت والله أخي ما أخذ ما أخذ شيء كم معقولة والله أنت مأمنين قال أنا من منطقة فلانية مو أود أقول عشان لا يزلون جماعة قلت أرسل فلان عندك مندوب الدعو مدير مكتب الدعوة قلت سياج فلان من عام 1414 وأربعمائة وأربعتاعش أربعة إلى الآن كل سنة هجيم ثلاث مرات قل له كم أخذ منكم سنة جواه على المحاضرة قال ما صدق قلت ما صدق هذا شيء خصك قال لا أنا صار الرسول الرسول يوم جاؤوا الجعل, الجعل الجعل تعرفون الجعل يوم قرأ الشيخ يعرف قرأ على القوم واخذوا منهم جعل قلت صح صح لكن شيء معقول يعني هذا القوم ما طعموهם لأنه كانوا بخلاء صح يا شيخ لم نزل عليهم ضيوف وعايسوا دبونهم مقعطين وما أكثر مقعطين سمونه مقعطين عندكم هنا في دبي المقحط المقحط واذا تسمونه يعني فلس يعني لا <تصفيق> انفلس لا انفلس انفلس المقحط يعني باللغة عربية البخيل البخيل بخيل تسمونه بخيل بخيل, بخيل. هي لغة عربية لكن <تصفيق> عبي في العامية يا اخوي في العامية زلطي مع... زلطي قرطي اليابس وش نوم قرطي زرطي يابس <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اللهم ما <كيف> كفيني شر اليابسين <تصفيق> هذا قوم بخلاء فعشان كده الصحابي قال أنا ما أقرأ على شيخ قبيلتكم إلا تعطونا جعل إلا تعطونا جعل صح لكن تروح تأخذ بالجلسة سبعة لا فريال عوذ بالله بل إنه كما قال ابن عثيمين أنا مثلا جيت محاضرة مثلا أنا جيت محاضرة وخلصت أعطاني هدية الشيخ محمد بن راشد أنا سألت ابن عثيمين الرحمة عام 94-93 في التلفزيون السعودي قلت الشيخ مطلعت أعطوني كرف كارفة التلفزيون السعودي في فلوس قال الشيخ محمد عثيمين أن طلبت؟ قلت لا قال أعطوك هدية قد تخذها أنت قاعد تفرض عن حرمة تقول لا ما أكمل قراءة بكرة إلا بواحد عزين ألف وجابوا يمكن أن شفتوهم قبل أربع سنين مطاش جابوا حلقة. جمع على طاش أنا حس بوينكّت والله حس بـ 18-19 نكّت إلين ما شفت هذا الموقف بعيني في إحدى المدن وجب سألت الحاضرين قلت كم الشيخ يأخذ قالوا ما يأخذ قروش قلت له والله ما شاء الله تقيد قالوا بس لازم تأخذ جرورتين ثلاث جرورين الصحة ثلاث جرورين الصحة كم مية ريال كم قلت الصحة تباع عندكم العادية دي اثنين لتر درهمين صح إحنا عندنا بدرهمين لا تدرهمين بمئة ريال أسألكم بالله إذا وقف أربعين كرتون رصة أربعين كرتون هذا المغرب خلصت كم يا شيخ؟ غرفة التجارة والصناعة عندكم ترضون هذا يا شيخ؟ <تصفيق> عندنا غرفة تجارية شباب. فلذلك الصحابة مثل هذه الأمور ما تبشي عليهم والله يا أخوان مصيبتنا في أنفسنا مصيبتنا فيما في داخلنا لو أننا صدقنا مع الله لأذهب الله حتى عنا ما نجد لذلك بين قوسين يوم جت هذه عجية لفتها خصوصا الخواتم مليان لأن أنا أكثر اللي يتصلون علي واللي يشكون في العين أكثر من الرجال من الحريم صح لا تخافوني يا أخوان قولوا الصدق صح يعني أكثر محيط فعلا لو سل هاي مشكلة من زوجة ولا زوجة تكدر حياته ما طوالي قالت هي كيد فلانة يوم قعدت رجصة قعد أكيد فلانة هذا غلط لا نضع كل شيء على في العين وحصل لي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله إذا قعد على السفرة يأكل أكل مودع عارفة يحب الرز يعني أنا أحب أخوي أحمد في الله ويحب الرز في الله <تصفيق> يعني تبي تذبحه حط قدامه بشاور <تصفيق> ولا حبها مزة طويلة يو الله ينفتن ومح هذا يأكل وذيك اليوم مكله ينبره قال الله بدي زفلان البارح وناكل بس يناظر بي أخوي البارح ما نمت أكي صقعني بعين تكفى قل لي اختزل و لي قلت أخوي بضلك اشتك منك يا أخوي ما شاء الله عليك يا أخوي أرفق الله إن شاء الله ما شاء الله, ما شاء الله عليك خرفق ما ابن أخوي رفق يا أخوي ما شرم من بطن مثل الحين الفطور شوفوا لاحظ الناس عند الفطور الآن أكثرهم يأكلون أكل موحد والله بعض الناس ما شاء الله يشرب هالشربة خطر أنه سجد اطلع الشربة مع أذانيه خلط يا أكي خلط القضية قضية إيش قضية تعبد لله فيما تأكل وتشرب وتروح وتجي وتنام وتقعد قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن لله رب العالمين تعيش العيش التي عاشها محمد صلى الله عليه وسلم حنا لا ننكر العين قال صلى الله عليه وسلم حق وفي رواية في الترمذي العين حق تدخل الجمل القدرة وتدخل إنسان القبر لكن ما نعمم كل شيء عين عين عين من نعمم كل شيء غلط تعميم حتى لا طبهم لا طب تروح لهم زوجته الله يلبس العافية يقول أمين جاءها وجع بعد ما خلصت العمر برجلها وراحت المستشفى قال لها سووا تحليل كاملة قال التحليل كله سليمة بس هذا إجهاد مع العمر والزحمة طبيعي يجي في العصام طبيعي لكن لو تروح بعض الناس وروح المغريين قالوا لا لا لا ليش هتصدقون يا إخوان نصيحة خص القوات النساء لا نصدم ولا نكثر ممن يسمون قرة في حياتنا أنا أنا شو بنفسي بالطيران أكون كل ما أركب الطيارة يشوفني واحد الشيخ تجي حرمته ولا تكفى أقرأ عليه والله وإيش فيك والله بس ما قعد شوي حس بضيك بضيك وإيش فيك مرة جينا ماليزيا ولا واحدة حرم مع زوجها توم دخلين وشافاتني بدرجة أولى يوم درج زوجة بسني يقول تكفى شيخ الله شوفت زوجتي يوم شوفت زوجتي عندما رأتك قالت لو تقرأ عليها إن حاسف تعب شوي تسلم إذا طارت الطيارة إن شاء الله فكينا الأحزمة بشري فعلاً طارت الطيارة فكينا الأحزمة ولهم الكسي فجيت بجنبها وهي مستحقة قاعدة الكسي فالحمد لله رب العالمين رحمار حيما لكم يا كنع بدوي يا كن استعيم كرت الفاتحة ثاني مرة بدت تهز شوي تهز شوي قدي أظن تستر أنا طبعا أقرأ وأنا خايف بدت تهز فوقفت القراءة يوم بدت تهز قوة لي زوجي يا شيخ فرصة اقر رق رق رق والله في هذه الحالة يمكن زوجتك فيها شيء أنا ما أقدر له وأخشى أخشى أن يكون فيها مس جني يطلع ويروح الكابتن. <تصفيق> <تصفيق> هو من الكابتن بدال مو بكلام بور الرياض كلام بور من وين قال الكابتن؟ أنا الله يجزاك خير. لكن طبعا الرياض في ناس متخصصين الشيخ حسن بن عبد الله بن قعود صديقي جزاك خير ما يقصر وعنده خبرة في هذه هالأمور رح يلمجك الخير ويمكن قد يكون لكن عنا ما ننكر. إيش قصدي أنا قصدي عزائي ما حد استجاشة يقول أجبلانين كذلأ أنقول ليس كلهم لكن قد يكون نسبة وهذا حصل عصل حصل بهذا الصحابة ما حصل إنه واحد شيخنا موجود الله يم يمتع به صحة وعافية إنه واحد من الصحابة كان يختسل صح شيخ ومر عليه صح واحد من الصحابة ولهم يعني ما على جسمه شيء على غالبا اللي يسبح يسلم قشع يوم شافه ولظهره من وراء أبيض يوم شافه قال ما أبيض جلده صح شيخ بس هكذا قال ما أبيض جلده فحبس الرجل في بيته صار ما يطلع للمسجد حتى الرسول قال وين فلان قالوا يا رسول الله حبس في بيته قال بما؟ بما من اللي حبسه؟ قال فلان قال عنه كذا وكذا فقال صلى الله عليه وسلم مروا فلان فليختسل ثم أتوا بغسله أضعوه على هذا الرجل ذهبوا لفلان قالوا رسول الله يأمرك أن تختسل قالوا لما قال لأنك قلت على فلان كذا وكذا قال سمعنا طاعة فاختسل وأخذوا الماء اللي اختسل به وصبوه على الرجاء يقول الراوي في صحيح مسلم يقول فكأنما نشط من عقال طلع من بيته راح يصلي مع الرسول يوم شاف الرسول قال للناس أيها الناس أيها الناس إذا رأ أحدكم من أخيه ما يسره فالإيش هاي شيخنا فاليبرك إيش معنى يبرك هاي شباب ولولا إذا جنتك قلت إيش ما شاء الله انتبه شوف شيء عجبك وجاي تو سيارة جديدة تو وطاقها سيارة جديدة ألفين وخمسة عشر كامري. لا تقول أخس أخس شخص أخوي شخص دخلك صايب بعض الناس ولا شو بطنه قول يا يوم شوف ما شاء الله حامل بتوم حامل بتوم يا أخوي عهرام عليك بتقله واحد عايف خوي لنا والله صحيح يا إخوان والله قاعد مستشفى أسبوع بس واحد طقطق على بطنه يعطاه الله سمنة وشبعان ومليان بطنه قال وش البلكونة تعرفون بلكونة تعرفون بلكونة بلكونة تعرفونه تعرفون؟ زي هذه يسمونه بلكونة عطالة بس كده قالوا طقطق عليه قالوا شال بالكونه واسبوع في المستشفى ضعيف حاتو يوم صحي قال الحمد لله ما ميت الحمد لله ما ميت نعم طلعت بالكونه ما طلعت عمارة ملية سه ما نقدر عيل لكن لا لجعل هذا حياتنا هذا دين دين دين دين دين دين هذا يعني طريقاتنا بالحياة أن كل شيء كل شيء نرمي على العين كل شيء نرمي على السعر كل شيء لا لا عيش بأمان يا حبيبي عش مع أشوا الصحبة أحسن ما تعيش الله يجعل بفردوس على قل مين شيخنا الشيخ محمد متولي الشرعاء والشعراوي حق مصر يقول ما أجمل أن تعيش بالحياة بأمل عش بأمل يا أخي لا تعيش إنك ترى كل شيء خوف وكل شيء رعب وكل شيء لا لا عيش بأمل كما كان عيسى رضى الله ويقول ويعجبني إيش الفعل وإيش وهذا اللي يقيم الدول لولا لو أن الناس اللي قائمين على الدول عندهم فأل ما قامت الإمارات شوفوا ما شاء الله الإمارات من عام 84 إن الله يجعلها بالجنة قولها من الشخ زايد أول زيارة زرتها عام 86 قبل كم سنة؟ 16 سنة ما هو جيد الحساب يقول قبل 16 سنة 16 سنة 16 سنة وشوفها الآن كيف قامت هالدولة بفعل أهلها بأمل فعلها تعيش بما عاش رسول الله سلم كان رسول الله سلم يضرب الكوة الصخرة العظيمة صخرة وهو محاصر من جميع جهات المدينة المشركين محاصرينه. صح يا شيخ واليهود داخل المدينة ومح هذا يضرب الصخرة ويقول فتحتيش الشام فتحتيش قيصر طيب يا رسول الله انت الحجر على بطنك وبالحفرة وميت من الجوع ولا عندك طعام الصحابة تقول الكلام لأن هذا يعجبني الفأل لذلك هذا من من طبيعة المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى أنه قال لو قامت القيامة وكانت في يدي أحدكم فسيلة يعني شجرة وش يسوي يرميها ويصرخ ويقول قام التقيامة القيامة نوز يقول كذا ماذا يصنع قال فليغرسها عشان تعطي أمل في الحياة ولولا رجال في هذا البلد ما شفت الحضارة ما شاء الله خلال كم سنة بالتفاؤل عيش مع زوجتي بالتفاؤل عيش مع أولادي بحياة الصحابة عيش مع, حي... مع الناس اللي حولي حتى الذي اليوم الذي أنسى الحياة ليوم صار الناس فيه يعني عندهم ولا من رحم الله شيء يسمونه ملل في الحياة أنا ملقوف الله يوب عليه ملقوف دعوة أي مكان أوقف باتكلم وأقف عند الإشارات دائم وأسلم على واحد إشارة السلام عليكم عليكم السلام شو عندك طوع بس نسلم عليك إيش خبرك قال زفت وإيش خبرك زفت الله أعلم دينا يا أخي زرت أخو لا أتكلم يا مطوع الله رحمه الله أديك مطوع أتكلم أنا كديخو نكديخو دينا مين الله يا تبسم بسم الله رحمة رحيم تروح للمصر تجي لبنان ترجع للسعودية تروح لليمن تروح للمغرب العربي تروح لليبيا أنا خلال شهرين ادت حوالي 17 دولة خلال شهرين سعبان ورمضان بس من أول شعباء واخر رجب إلى أول رمضان طيب وش السبب يا أخوي ليش الناس عايشة بونس والله مرة اليوم يقول لي واحد قلت بضربك مثال بصدق لا تجاه مني كرنكم من الله المجلس البهاية مرتاح ولا ضايق صدورها تعرفون ذي قصدر شو سمونا عندكم يا أخوي الله خلك ضيق ها؟ سموه ضيق. البهائم من منكم واحد يوقف الآن يقول فعلا أنا شفت بهي مضايق صدر. ضلعت الصبح ولا شفت بس واقف نجوم نجوم. هذا هذا؟ هالرأينا في البهائم كلها بأنو أطيب ليش؟ انظر كتاب دحر السعادة فتح دحر السعادة المجلد الأول هو مجلدين مجلد واحد صح يا شيخ؟ مشهورة كتاب ذا ابن القيم. وزع علينا شعب الثامين عام ستة سبعين ستة ميلادي. وزع علينا قالوا قرو قريته مرتين يقول البهائم عرفت مراد الله منها فاستراحت واراحت البهائم عرفت مراد الله منها فاستراحت وأراحت يعني ما عدى على قوله هند جنجال صح موال هند يسمون المشاكل جنجال وبالإنجليزي بروبلمي سألت سألت واحد هندي فعنة عندنا قلت الجنة فيها جنجال يعني الجنة فيها مشاكل قال في كفيل في جنجال خايف خايف من كفيل بالجنة ضعيف قدنا بيجيرق الجنة ما بيهاكو فلا يا إخوان نعيش صح نعيش صح ترى العيش الصح ليس أن تكون ملك ولا أمير ولا رئيس ولا لا لا ترى انتبه والله شفنا وعشنا ودخلنا قصور ودخلنا أماكن وعشنا فيها أرقى الأماكن ما رأينا السعادة إلا بمراد الله منك ما رأينا الراحة إلا بمراد والله يا قعد عند أمي كان جربت مع أمي الله متعب أقول أمين وأقبل أخذ رجلينها. رجلها من متعة أخيذ هذه رجلها ومسح بخدي هذه السعادة شيخ محمد القطان تعرفونه؟ يقول كنت عام واحد أول ما اشتهر احمد القطان في وقت الشهر هذيك عام 84 أذكرك كنا يعني كل الناس مع شرطانة يقول الناس عند البرا ينتظروني بالمئات لكن دخلت ازحف زحف لين ما وصل رجل أمي واقبلها واحطها بخدي أخذت منه هذه الكلمة هذه السعادة يا حبيبي هذا الأنس هذا, هذا الانشراح هذا اللي والله خليك تعيش أحلى على قول اخواننا المصريين الله يجازيهم عنا خير قول أمين ويوفق الرئيس محمد مرسي كل خير قول أمين يقول عيش أيامك عيش لالك خلي شبابك يفرح فيك عيش وتهنى تبقى الدنيا تصبح جنه يا ابني شيرا المصريين يا حبيبي عاجين انس يا كلك يا كلبك المصري المصري انا شفتهم يا كلك خبزة فولاد ما فيها يمكن ولا بربع ريال بربع ريال لكن ازيك يا حق عمره سبعين سنة رضا يا ابني رضا حنا يا اخوي عاجيم كسور بعضهم فلل سيارة وابوه مطلع له بالروما ولا هذه اللي اغلى البروشي هذه المليون بوش ولا بروش اخوي احمد لا ما يعني بروش بروشي بوش مليون مليون والله نسالت عليه يا اخوان مليون خصوصا اللي في في الابش يسمونه في الرياض عندنا ولا في جدة ولا في الدمام هو من تجي الشاب اللي فيها مرة الدنيا كلها حايسه عليه فلا حياة إلا بحياته لكن الرجال الذين جلسوا تحت الشجرة فرضي الله عنهم حبهم وعيش حياتهم وشف سيرتهم اقروا الشم هل واحد منهم واحد علي بن ابي طالب الله يحشرنا بزمرته تقول امين واحد منهم يرضى بالموت ولا جسم محمد في الفراش نفسه فيموت ليش يسمى علي شهيديش؟ آسف يسمى الفدائي الأول لأنه نام في فراش محمد صلى الله عليه وسلم. أسألكم بالله يا إخوان يوم نام في فراش محمد صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة. وش كان ينتظر؟ ماذا كان ينتظر علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه وصلى الله وسلم على ابن عمه محمد؟ وش كان ينتظر يوم نام بفراشه؟ ماذا ينتظر من هالمكة؟ من يعرف نعطيه جائزة؟ أي تفضل أشياء؟ أوقف أوقف. شو أنا موت؟ ايوه لو جايز جك الله خير زين صح ها لا سمك لا سمك الله خير. صحيح يعني الرسول قال يا علي من في فراشي نايم علي علي نايم يا حبيبي مو نايم نومه بيجي عصير مانجا اول ما يقوم ولا حري عصير الكريب فروت لا تبيجي سيوف 40 سيف من قريش مدججه 40 رجل من قريش مدججين بالسلاح نايمين على نايم نفس الفراش عارف انه سيغتل 100% ومحذا كانت احلى ليالي حياته لأنه وجد الأنس بهذا المكان. الأنس يا إخوان ترون من الداخل ومن الخارج. تدرون إبراهيم عليه السلام كم يقول كذي، كم يقولها العلم عن عندما سئل ما أجمل أيام حياتك؟ إيش الأيام الحلوة اللي, الحلو اللي عشتها حياتك؟ وهذا يحصل لي أنا ويحصل لي الشيخ إبراهيم ويحصل لي واحد فينا. قال إبراهيم؟ يوم قالوا أجمل أيام حياتك. تنو تقول؟ قال أجمل أيام حياتي السبعة أيام التي قضيتها في النار. مو القوف النار؟ ووقف النار يا إخوان. لابس كرفيته وبدلة وبنطلون ولا دشداشة ولا عريان. ردي إخوان، ها، وش الدليل ونعطيك جائزة بس مهندس، من يعرف الدليل نعطي جائزة، أنا سلمت مئة درهم والشيخ مئة درهم وأخونا عارج الفار يسلم مئة درهم جائزة، ها شق عارف، سلم مئة درهم، طيب، فهم، هاي يا عمي، من هو، صح، صف قولة ذكر الأخير. عارف جنفار عرفته حطها مكمل على عارفة مصور عشان يعرفها ترى شوفها شوفها؟ هذا درجها مئة ريال لك عندها لا تتركه شكرا عارف التقل لا ترى والله ما يقبل الله صيامك ذاك الله خير نعم نعم والله المصر الله يجمعيكم بالجنة قولها مين أنتم معي يا أخوان؟ شوف قال صلى الله البخاري يحشر الناس حفاتا عراتا بهما غرلا ش معنى بوهم ونعطي جائزة ثانية مية ريال من عرج الفار لا انت خدت مية ريال نأخذ من غيرك يعني شوف واحد من اللي عليهم عليه منا أستعس عيني من الشيخ إبراهيم والله ما أقدر أستعين الدكتور دكتور أحمد نأخذ منه مية, مية ريال دكتور يعني مية ريال خلاص مية ريال ما مخالف الدكتور مدير محاكم خلص. لا مية ريال مدير محاكم <تصفيق> واحد عندنا بالحج حج كاتب من على غرب. على شنطة الدال نقطة وأنا حسب الدكتور والله كتيها فلان ترى هذا دال يعني دكتور قال لا أنا عارفك يا أخوي ما بمعجب بدائية مجمعتنا بالقزيم ما بمعجب قال لازم دكتور كتير قال لا مو صحيح أنا حاد دال يعني دلال في سوق الغنم <تصمت> ما لي عارف يا إخوان قالت على سبيل البخاري والمسلم يحشر الناس رحفاتا عراتا غرلا بهمن إش معنى بهم ميتين من الدكتور المحاكم ومية من أحمد ثلاث قف يا أبو ني يوقف أنت عشان الكاميرا هيا يوقف ما يقول ما أسمع أو أربع صوتك أربع صوتك يا أبو ني مكتوعين مفزوعين لا غلط أربعمية ميتين من الدكتور ومية من أحمد ومية مني تفضلي يا أخوي ما شاء الله غلط خمسمية ما نتأكدنا ما حد عارف نوصل لنا <تصفيق> طيب قال العلماء حفاات يعني ليس عليهم نعال كرمكم الله المجلس عرات ليس على أجزادهم لباس حفاتا عرات غرلا أطهارا لطهرك رجعون لك وانصغير ثم قال بهما قال أهل العلم أي ليس معهم مال بهم أي ليس معهم مال ثم قال سلف البخاري وأول من يكسى من الخلائق يوم القيامة إبراهيم لأنه ألقيه في النار أيش لأنه يوم الصرع الصعق يوم الصعق يوم القيامة مو يسعقون الناس فيقول في الله سلم فأقومه فأكون أول من أقام ولا أدري أرى موسى بجوار العرش هل صعق أم لا لماذا لأنه صعق في الدنيا الشاهد يا أخوانا الأمر الحمد لله سهل وجدا وديننا ميسر الحمد لله والله وبالله الله أهل الغرش فالآن أنا توجياً برا والله يدخلون في دين الإسلام أفواج ليش؟ لأنه فعلاً علِمُن هذا الدين الفطر دين الفطرة الذي به ترتاح النفوس به تنشرح الصدور به تطمئن القلوب به يعيش الناس بأمان تقول خوي عارف أنا جاي قلت الدول كلها والأمم كلها تريد أن تعيش لكن تعيش بشيء واحد لن تتعايش الشعوب مع حكامها ولا يعيش الحكام مع شبل بشيء واحد وشو؟ قلت لك عالته وشو؟ العدل العدل متى ما كان في عدل ترتاح تنبسط حتى تصير أنت أنت لو تعدل في بيتك خاصاً حسبنا في البخاري اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم إذا كان أب مع زوجته وأربعة أطفال عنده أو خمسة ما يعدل بينهم كيف تصير حياته ما تصير نكذى إخوان فلذلك تعيش الشعوب بأنسهم بالصلاة وإنشراح فيما أقاموا بشرع الله بين الرجال النساء الأطفال حتى البهايم أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نعدل بها بل حتى كل ما يحيط بنا يقول ابن قيم الجمادات وأهل الجمادات تشعر بما تشعره أنت وإلا يقول ابن قيم وكلام إذا وإلا فلماذا بك الجذع الجذع جماد ولم جماد يا أخوان؟ وهذا في البخاري كان يخرج وسلم إلى جذع فجعل الجذع يبكي ويحن ويبكي ويحن فما هدى يقول أنا سنسكن حاضر المجلس يقول فوالله ما سكن حتى نزل الرسول من المنبر ثم جعل يضرب على الجذع فجعل نص الحديث فجعل يسكن كما يسكن الرضيع شلون يسكن الرضيع أخوان من يعرف نعطيه جائزة الرضيع أخوي أحمد أنت يوم أنت رضيع أمك شلون كانت تقول لك لا وانت امه يعني عمرك 6 شهور وتبكي وماما وش تقول لك انا اقدر اقول لك انا اذكر انا انت ما تذكر لا اله الا الله لا اله والله كنت مطوح من صغرك عشان <تصفيق> <مصرحني. تصفيق> اخبر حين صغار انا اخوي عبد العزيز الله يصلحه كان تو مولود ابوي مات الله يرحمه وعبد العزيز ببطن امي يعني ولدت عبد العزيز وامي وابي متوفي فكانت تهده ويبكي يبكي, يبكي تقول له ناني يلا ترقد يلا تنام يلا نذبح لك جوزة الحمام صح كذا عندكم فهو يسوي عبدالعلي يصيح يسكت الجدع مثل كذا يقول جعل يسكن كما يسكن الرضيع يقول ابن قيم والجبل لماذا اهتز مو جماد الجبل الجبل الجماد ولا مو جماد والحجر صحيح مسلم يقول والله كان أعمى رجل أعمى يقول والله لو رجع إلي بصري كان أعمى هو نول فتح يقول لو رجع إلي لأن في أحد الغزوات عم بصره قال لو رجع إلي بصري لرأيتكم الحجر الذي كان يمر من عندي الرسول صلى الله عليه وسلم والحجر يقول السلام عليك يا محمد هذه الجمادات تحركت لا تأثير فكيف أنت الإنسان أختم أقول الجمادات إذا كانت تتأثر وتسكن لأن الجمادات تسكن كل ما في الكون يسكن طبيعته كل ما في الكون بالنص دعنا نقول لا يسكن ينام كل شيء ينام في الكون كل شيء إلا واحد لا ينام من الله أما البشر والجماعة حتى الجمادات الجدران ذي تنام حتى الجدران والدليل ما قاله إخواننا المصريون نامت عليك حيطة <تصفيق> فلن... فلنعيش يا إخوان العيش الحلو ورمضان فرصة الحقيقة فرصة لنا أن نعيش أيام حلوة أيام سعيدة نجعل هالأيام كما يقولون بن عثيمين يقولنا والله يرحم مرة يقول مدرسة لباقي حياتك شهر لـ 11 شهر هذا الشهر تدريب لـ 11 شهر كيف وشنو مرتاح وشنو ساكن نفسك وشنو مخفف معاصيك وشنو إذا صار بعد العصر مو ودك يطلع من مسجد تقعد تقرأ عيشها العيشة دي التي والله ستجد أنسها في دنياك قبل إخرتك أسأل الله الذي جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في الجنة قل آمين وأسأل الله أن يبارك من قام على هذه الجائزة الشيخ محمد بن راشد كل خير وأن يمد بعمري على صحة وعافية ويوفق حكام البلاد لكل خير يحبوا ويرضاه وأن يؤمن إخواننا في الشام وأن يسكن ر